الله الرحمن الرحيم والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام على آله وفحبه أجمعين بعد قطيبا ألقاه أحد إخوة المجاهدين في سبيل الله على إخوانه في الضغور أولئك المجاهدون الذين شوه الإعلام الغربي والصالبي سمعتهم فوسمهم بالإرهاب فما هم إلا مجاهدون وما هم إلا قوم طبقوا قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أولئك الفتية الذين طبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في الجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهد والغلب دعان الناصحون من الأهالي غدا تشددت إلى الهيجار حالي وقالوا لا مطيق اليوم بينا أهجر بعد هجر في توالي وقالوا إن هذا الدين يسعر فماذا لو عدلت إلى اعتدالي تزود من دناك ببعض مالي فنعم المال للوجل المثال وحسبك هاهنا عرضا قريبا كفاك من العلا كد العيال ولا تضرب لنا مثلا بقوم يضم شتاتهم شعب الجبال فلا مال ولا أهل وإن لنا مال وإن لنا أهالي صماة الدين هبوا واستعدوا فليس الوقت وقتا للجدال أعدوا عدة من خير ذاب وأخرى عدة للانتقال وإما تسمعوا ليوم مناد أخيل الله هب أو تعالي وإما تسمعوا ليوم مناد أخيل الله هب أو تعالي فلبوا الأمر واجتهدوا اجتهابا فمن طلب العلا فهر الليالي ومن طلب العلا من غير كذ أضاع العمر في طلب المحالي والحمد لله